رواه البخاريوس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يومتين وبعد في هذا الحديث الثالث من الأحديث الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الصحابي جليل زاهد عابد حريص على اتباع السنة رضي الله تعالى عنه مقتخن أثرا هو معتزل في الفتنة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الاسلام مبني على هذه الخمس فهي كالاركان والدعائم لبنيان هذا الدين ولا يثبت البنيان بدون وعليه لا يثبت الإسلام بدون هذه الدعائم الخمس وبقية فصال الإسلام الأخرى الواردة في مجموعة من الأحاديث فهي بمثابة التتم لهذا البنيان هي بمثابة التتم لهذا الإسلام لما جاء الرجل من مبيه السلام قال الله يا رسول الله أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذه الخصال الأخرى التي هي غير هذه الدعائم هي بمثابة أكتتمة لهذا البنيان فإذا نقص شيء من هذه الخصال التي هي غير هذه الدعائم فإن البنيان ينقص لكنه لا ينتقض، لكنه لا ينتقض. أما إذا زالت هذه الدعائم فقد انتقض البنيان نعم اللي هي أن أقول هذه الدعائم الخمس يا دعائم الإسلام دعائم بنيان هذا الدين فإذا زالت هذه الدعائم يزول الإسلام أما خصال الإسلام الأخرى هي بمثابه التتمة لهذا البنيان فإذا نقصت الخصال فإن البنيان ينقص لكنه لا يزول لا ينتقض بالكليه اما اذا زالت هذه الدعائم فان البنيان ينتقض وهذه الدعائم ذكر منها اولها الشهادتين اذا زالت هذه الدعامه وهي الشهادتان هل ينتفع الانسان ببقيه الدعائم الجواب لا فإذا زالت هذه الدعامة هو الركن الأول من أركان الدين فإن الإسلام ينتقض بزوالها والمراد بالشهادتين هنا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وجاء ذكر ذلك صريحا في رواية أخرى عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله إلى آخر الحديث وفي روايه عند مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على خمس على ان يوحد الله على ان يوحد الله وفي روايه على ان يعبد الله ويكفر بما دونه اذن بعض الروايات قال فيها شهاده ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في بعض الروايات قال إيمان بالله ورسوله وفي بعضها قال على أن يوحد الله وفي روايات قال على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وهذا كله معنى الشهادتين شهاده ان لا إله إلا الله وشهادت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الايمان بالله وبرسوله داخل في ضمن الإسلام داخل في ضمن الإسلام كما في حديث جبريل المشهور الحديث الثاني أما إقام الصلاة فصحيح من أقوال أهل العلم أن من تركها فقد كفر وورد في ذلك أحاديث متعددة والخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة وفي صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه في حديث معاذ بن جبل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال راس الامر الإسلام وعموده الصلاة فجعل الصلاة كعمود الفسطاط ولا يقوم الفسطاط ولا يثبت الا بهذا العمود فإذا سقط العمود سقط الفسطاط ولم يثبت بدونه بخلاف ذروه السنام فذهابه وزواله لا يترتب عليه زوال الدين بالكليه وعليه هذه الاركان التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام بانها أركان الدين ان ذهب كلها انتقض الدين وقد يذهب بعضها وينتقض الدين مثل الشهادتين ومثل الصلاه على الصحيح من اقوالي اهل العلم وعمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه وسعد النبي يقاص وعلي النبي طالب وغيرهم من الصحابه نصوا على ان من تركها فقد كفر واثر عبد الله بن شقيق معروف ومشهور كان أصحاب محمد أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة وقال ايوب استخفياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وهذا القول كما ذكرت لك هو قول جماعه من السلفي والخلفي قول من أحمد قول أبي حنيفة وقول عبد الله بن المبارك وجماهير أهل الحديث على ذلك أما الزكاة فأيضا هناك من أهل العلم من قال بكفر تاركها لكن في الخلاف فيها ليس في الصلاه الصلاة وكذلك الحج هناك من قال بكفر تاركه لكن الخلاف فيه ليس كالخلاف الخلاف في الزكاة وفي الصلاة والصحيح أن ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج لا يترتب عليه كفر تارك هذه الأركان الثلاثة إلا إذا استحل تركها أو جحد فرضيتها أما الشهادتان فالإجماع على كفر تاركها أما الصلاة الصحيح هو كفر تاركها سواء كان تاركا لها جاحدا او متكاسلا وهذه مساله فيها تفصيل عند اهل العلم وهذه الدعائم الخمس التي نص النبي عليه الصلاه والسلام على انها دعائم الدين يرتبط بعضها ببعض فلا يصح التفريق بينها وهناك من الأعمال المحرمه التي إذا فعلها الإنسان يترتب عليه عدم قبول بعض هذه الأعمال مثل من نشهر الخمر في حديث المسند وسنن الترمذي عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من شرب الخمر لم يقبل الله له, له صلاة أربعين يوما إذن هذه معصيه ترتب على هذه العصي عدم قبول ركن من اركان الدين لكن هل يكفر؟ الجواب لا هل يلزم باعاده هذه الفريضه؟ الجواب لا لكنه لا تقبل منه هذه العباده هو اداها لكن لم تقبل منه نعم كيف تسقط عنه؟ نعم تسقط عنه يعني أجزأته أجزأته لكن لا تقبل عند الله رب العالمين والسبب هو أنه جاء بمانع من موانع قبول هذه العبادة نص الشر عليه وهو شرب الخمر والشاري نص على أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة أربعين يوما من. وكذلك من أتى كما في صحيح مسلم ومسلم أحمد عن بعض أزواج النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال من اتى عراف الحصدق بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وكذلك العبد الأدق من سيده، والحديث عند مسلم أيضا وفي المسند وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة واضح؟ وضعت هذه الجمله من المعاني المتعلقه بهذا الحديث؟ نعم. الحديث الذي بعده. اقرأ. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين. يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مطفة ثم يكون علاقة مثل, مثل ذلك ثم يكون عدقة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك مثلاً يعني يعني مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يرسل ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات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 البخاري نعم ومس... هذا الحديث الرابع حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ابن مسعود لماذا احتاج إلى ان يقول هذا الوصف الصادق المصدوق لسمه هذا الحديث ويارد احاديث كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن هنا قال الصادق المصدوق لأن هذا الحديث من الأمور الغيبيه من الأمور الغيبيه فهو يريد أن يقرر بأن هذا حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق صادق في قوله مصدق من الناس فيما يقول، فهو صادق مصدق وان ما أخبر به من هذا الحديث إن كان غيبا إلا أننا نصدقه ونقبل منه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبين تطور خلق الإنسان وأنه يتقلب في مائة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في كل أربعين منها يكون في طور الأربعون الأولى يكون نطفة والثانية يكون علقه والثالثة يكون مضغه ثم بعد المئة والعشرين يوما ينفق الملك فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة هذه الكلمات الأربع التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بكتب الرزق والعمل والأجل والشقاء أو السعادة والله جل وعلا ذكر هذه الاطوار في أكثر من آية في كتابها في سوره الحج قال يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى في سوره المؤمنين ذكر الله جل وعلا هذه الأطوار قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة بقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين كم سبع تارات وهذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك أو يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح متى يكون النفخ بعد الأربعين الثالث يعني بعد مئة وعشرين يوما بعد أربعة أشهر وهذا ما ذهب إليه إمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه إذا كان الصفط بعد أربعة أشهر فإنه يصلى عليه لكن هذه الصلاة هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب الجواب على سبيل الاستحباب حتى ولو كان طفلا لم يبلغ الاحتلام حتى لو خرج مستهلا صارخا وأعسنا وسنتين وثلاث لو مات فإن الصلاة على الصبي من باب الاستحباب لا من باب الوجوب أما الوجوب فإنما يكون إذا احترم لكن نقف وقف عند كتابة الملك هذا الحديث الذي ذكره أو رواه المسعود رضي الله تعالى عنه يدل على أن الملك يكتب الكلمات بعد الاربعه اشهر وفي حديث في الصحيحين عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وكل الله بالرحم ملكا يقول اي رب نطفه يعني يا رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقا قال يا ربي اذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمي إذن حديث انس وحديث المسعود يدلل على أن الكتاب تكون في بطن الأم وعندنا حديث خذيفة ابن اسيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتباه فيقول أي رب ذكر أو أنثى فيكتباه, فيكتباه ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص واضح في رواية عند مسلم صحيحه أنه قال إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول يا رب أذكر أم أنثى إلى آخر الحديث في رواية عند مسلم قال لبطع وأربعين ليلة إذن صار الآن عندنا الحديث فيها إشارة إلى أن الكتابة تكون بعد أربعة أشهر في بطن أم ورواية بن بنوسيد فيها أن الكتابة تكون بعد أربعين أو بخمسة وأربعين ليلة. أهل العلم جمع بين هذه الاحاديث المتعارضه في ظاهرها بين حديث هذه والاحاديث التي فيها أن الكتاب بعد أربعين أو خمسة وأربعين وبين حديث لمسعود وحديث أن السارق أن الكتاب تكون بعد أربعة أشهر، فاثبتوا الكتاب مرتين أن الكتاب تكون مرتين. وقال بعض اهل العلم بأنه قد يكون احداهما في السماء والأخرى في بطن الأم يعني إحدى الكتابتين تكون في السماء كالتي تكون بعد الأربعين وبعد خمسة وأربعين والأخرى تكون في بطن الأم لكن حديث حذيفه يقول إن النطف تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول يا ربي اذكر أم أنثى وهذه الروايه ضاعف هذا القول الثاني لكن ابن رجب رحمة الله عليه يقول الأظهر والله أعلم أن الكتاب تكون مرة واحدة وأن هذا يختلف باختلاف الأجن فبعض الأجن يكتب بعد أربعة أشهر وبعضها يكتب بعد أربعين وبعضها يكتب بعد خمسة واربعين بعضها يكتب الأربعين الأولى وبعضها بعد الأربعين الثالثة واضح؟ منهم من يقول بأن قول ابن مسعود أربعين يوما نقفة ثم أربعين يوما علقه ثم أربعين يوما مضغط واضح ثم بعد الخالق ثم يرسل الملك أن هذا العطف لا يلزم منه الترتيب العطف هذا لا يلزم منه الترتيب يعني لا يلزم أن يكون الوضع على هذه الصورة المرتبه في حديث ابن مسعود فقد تكون أو قبل المضغه او قبل العلقه وتكون بعد بعد المضغه لانهم يقولون بأن العطف يفيد مطلق التشريك في الحكم ولا يلزم منه الترتيب واضح اعيد يعني العطف في اللغه لا يعني الترتيب على نفس الصيغه الوارده وانما الغرض من العطف هو اشتراك الجميع في الحكم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم لما اقول مثلا دخل المسجد احمد ومحمد هنا معطوف ومعطوف عليه محمد معطوف احمد معطوف عليه دخل المسجد احمد ومحمد نستفيد من هذا العطف أن كلاهما دخل المسجد لكن لا يعني ان احمد هو الذي دخل اولا قد يكون محمد هو الذي دخل اولا واضح وقد ورد أن الكتابة التي تُكتب تكون بين عيني الجليل كما في خبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خلق الله النسمه قال ملك الأرحام أي ربي أذكر أم أنثى قال فيقضي الله إليه امره ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد فيخذ الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها حتى النكبة ينكبها هذا الجنين إذن هذه الكتابة تكون بين عيني الجنين وفي بعض الأحاديث أن الكتابة تكون في صحيفه كما ذكرنا في حديث المتقدم وبعض اهل العلم جمع قال قد تكون الكتابه في صحيفه وتكون بين عيني الولد قد يقول قائل لك اننا لن اراها نعم هي مكتوبه لكننا اننا لن لكن هذه الكتابه كتابه هذه المقادير الاربعه التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود او في حديث حذيفه ابن اسيد هذه الكتابة تختلف عن الكتابة السابقة المقادير السابقة التي كتبها الله جل وعلا قبل خلق الخلائق والتي أخبر الله جل وعلا عنها في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها يعني من قبل أن نوجدها فإن هذه المقادير مكتوبة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي حديث عبادة بن الصامت المعروف والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلمو فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فهذه كتابة أخرى الكتابة الأولى كتابة المقادير السابقة قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلائق بخمسين ألف سنة أما هذه الكتابة كتابة ثانية تكون للجنين في بطن امه سواء قلنا بعد الأربعين الأولى وفي بداية الأربعين الثانية أو قلنا بعد الأربعين الثالثة وهذه الكتابة التي تكون في بطن الأم تكون بعد أن يأمر الله جل وعلا الملك أن يذهب إلى الكتاب السابق فيذهب الملك الموكب بالأرحام إلى الكتاب السابق الذي كتبت فيه المقادير قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلق أو الخلائق بخمسين ألف سنة فيطلع الله جل وعلا الملك على ما كتب في الكتاب السابق بخصوص هذه النطفة فيطلعه الله جل وعلا على هذه فقط على هذه المقادير التي يكتبها الملك وهذا ايضا كما قلت لك ورد في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه ولذلك ورد احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام بين فيها احوال الناس وانقسم الناس الى اشقياء وسعداء وأن هذا مكتوب وان هذا مكتوب مثل حديث بن النبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوس إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقيه أو سعيدة قال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا يعني إذا كان الأمر قد قضي وكتب الناس أشقياء وسعداء فلم العمل افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له فكل إنسان يسر له ما خلق له والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا المعنى ماذا قال قال فأما أهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاو ثم قرأ قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى والنبي عليه الصلاه والسلام لما اجاب الرجل بهذا الجواب اجابه جوابا واضحا بينا واستدل عليه بدليل واضح بي حتى لا يحتج الناس بالقدر على معصية الله جل وعلا او ترك العمل يترك العمل وقل لا انا لا اعمل لما قال يا اخي انت تقول بان كل شيء مكتوب انا معروف نهايتي في ام الكتاب اشقي ام سعيد فلمن عمل لمن عمل نقول ما تقوله قاله الصحابي وقاله الصحابي للنبي عليه الصلاه والسلام اذن اجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كنت مصدقا بالنبي عليه الصلاه والسلام كنت مؤمنا به وتعلم وتقر بانه لا ينطق عن الهوى وانه صادق مصدوق إذن افعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي سأل هذا السؤال بجواب مختصر دون أن ندخل في جدال نقول له يا أخي انت قلت هذه المقولة والصحابي قال هذه المقولة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله جل وعلا مكانها من الجنة أو النار إلا وقد كتب الشقية أو سعيدة الصحابي اعترض بهذا السؤال قال يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فاجابه النبي عليه الصلاه والسلام بان يعمل ولا بان يترك العمل بان يعمل فلم يجيبه بترك العمل فقال اعمل كل يسر لما خلق له فقال اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم استدل بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني هذا الصنف سييسر لعمل اهل السعاده فسنيسره لليسرى اي لعمل اهل الجنه يسر الله جل وعلا له عمل اهل الجنه لماذا الجواب لانه قدم العمل من اين هذا من نفس الايه ماذا قال؟ قال: فاما من اعطى واتقى وصدق بحسنه فلما اعطى واتقى وصدق بالحسنى كان الجزاء ان ييسر الله له طريق اليسر فافعل ما امرك الله به ما هو ما امرك الله به؟ التزم بالايه ما هي الآية؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى فعندئذ ستيسر لعمل اهل السعاده والثاني الصنف الثاني قال النبي عليه السلام واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم استدل بالايه فقال واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اي سنيسر له طريق العسرة طريق النار يسر الله له طريق العسرة ولم ييسر له طريق الاسرة الجواب أنه هو الذي اتقار طريق الاسرة كيف ذلك بخل واستغنى وكذاب الاسرة في حديث عن عمران ابن حصين أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أن يعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له وهذا يجعلك تنتبه لمسألة أخرى وهي مسألة الخواتيم مسألة الخواتيم النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سهل بن سعد بن عند البخاري قال انما الاعمال بالخواتيم فالخواتيم التي يختم بها للعبد تكون في الكتاب السابق تكون في الكتاب السابق. السابق. الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة علم الله جل وعلا هذه الخواتيم وكتبت بأمر منه وهذه الخواتيم من إشارة الى. السعادة أو إلى الشقاء والسعادة والشقاء على العسب العمل فهكذا تكون الخواتيم على حسب العمل، ولذلك في حديث معاوية عند بن حبان في صحيحه، والحديث أيضا رواه الإمام احمد في مسنده وسننه جيد، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعمال بخواتيمها كالوعاء، كالوعاء. كلام النبي، قال كالوعاء إذا طاب اعلاه طاب, أعلاه طاب أسفله. واذا خبث اعلاه خبث اسفله ولذلك في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي لا اله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة لا بعمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني الكتاب السابق فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وبعض العلماء قال أن هذا الكلام من كلام ابن مسعود وهو مدرج في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن على كل حال هذا مما لا يقال بالرأي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه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 والعكس كذلك ولذلك لا علينا ان نحكم لاحد بجنه او نار فاننا لا ندري بما يختم له اي يختم له بعمل اهل السعاده ام يختم له بعمل اهل الشقاوة وفي حديث اوضح من ذلك عند الامام احمد في مسنده عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليكم الا تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنه ثم يتحول قبل ان ينتهي اجله يعمل زمانا من عمره بعمل اهل الجنه لو مات عليه يدخل الجنه ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وان العبد لا يعمل البره من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً إذا الأمر جلل الخاطف عظيم والأعمل بالخواتين والإنسان لا يفرح ولا يؤجب بعمله، انه مستقيم على الطاع فقد يختم له بغير ذلك والعياذ بالله وعليه فإن الإنسان ينبغي أن يتحسس نفسه ولا يعجب بعمله، ولا يؤجب بعمله، وإن يدعو الله جل وعلا بالثبات والاستقامة حتى يتوفاه الله جل وعلا على ذلك وكان من دعاه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته مننا فتوفاه على الإيمان ويعني متابعة لهذه الروايات التي ذكرتها فيما يتعلق بالخواتيم والاعمال فعند الإمام أحمد في مفنده والنساء والترمذي من حليف عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخره فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا اسماء أهل الجنه واسماء آبائهم واسماء قبائلهم وما اجمل منهم لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم ثم قال للذي في جماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال الصحابه رضي الله تعالى عنهم ففي ففيما العمل يا رسول الله اذا كان اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم واسماء قبائلهم كل هذا مكتوب ولا ينقص منهم ولا يزاد فيهم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 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبدهما ثم قال فريق ربكم من العباد فريق في الجنه وفريق في السعير ولعلكم تعرفون يعني يوضح هذا المعنى الحديث الثاني قصه الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام يجاهد فلا يدع شاذة ولا فاذة عريض سهل النساء لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه فالصحابه رضي الله عنهن عجبن بشجاعته جهاده فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار تعجب الصحابة قام رجل من الصحابة فتبع هذا الرجل فجرح هذا الرجل جرحا شديدا فلما جرح استعجل الموت فوضع نصر سيفه على الأرض وذبابته بين فجيه طرف السيسي وضعه بين فجيه ثم اتكأ عليه يعني انتحر تعجل الموت فانتحر فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أنك رسول الله قال ولي ما عليه القصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرواية المؤثره قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وفي البخاري زيادة قال إنما الأعمال بالخواتر فهنا وضح النبي عليه الصلاه والسلام اننا لا نستعجل الحكم على الناس حتى ولو كانوا من أظلم الناس من الظالمين قد يمهل الله جل وعلا له قد يتو ويقبل الله جل وعلا توبة أي يستبعد أحد ذلك لا يستبعد أحد ذلك فالإنسان لا يستعجل، ولا يتأل على الله جل وعلا ولا تعجل الحكم على الناس انما الاعمال بالخواتم هذا رجل مجاهد لا يدعو شاذة ولا فاذة الا تبعها ثم يموت منتحرا فيكون من اهل النار ثم يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام هذا الاصل في الحكم على الناس هو اننا لا نحكم على الناس بظواهر اعمالهم يعني الحكم عليهم بالمآل الحكم عليهم بالمصير نحكم عليهم بظاهر اعمالهم في احكام الدنيا في احكام الدنيا المسلم مسلم والكافر كافر بما يفعله من العمل الظاهر اما المآلات اما المصير هذا لا شأن لنا به لا دخل لنا فيه والا فهناك من المنافقين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انهم من المنافقين ولا تعرف أنهم في لحن القوم عرفهم النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن ابي بن من اخو المنافقن ودرجه اعلى من درجه الكفر الصريح نعم كان النبي يعلمه كان النبي يعلمه طيب كيف الحكم عليه ظاهرا الحكم عليه ظاهرا بالاسلام ويجري عليه أحكام الإسلام بل لما مات ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه لماذا يجري عليه احكام الإسلام الظاهرة فنقبل الظاهر من الناس ونحكم على الناس بظاهر أعمالهم فيما يتعلق بأحكام الإسلام الظاهرة والتعامل معه في الدنيا أما المصائر أما الخواتيم فهذا لا حكم لنا فيه ولا قول لنا فيه فانما هو لله رب العالمين ان نحكم عليه بانه في الجنه ام في النار يموت مسلما يموت مشريكا هذا لا دخل لنا به كما بين النبي عليه, عليه الصلاه والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس يعني يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس يعني يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن في القلب دسيسة دسيسة خفية لا يعرفها الناس لكن يعرفها رب الناس هذه الدسيسة الخفية السيئة القبيعة تغلب عليه عند الموت فتكون النهاية قبيعة واضح؟ والثاني قد يعمل العمل السيئ لما يبدو للناس لكن في قلبه خبيئة طيبة قد تنمو شيئا فشيئا فيتغير فيتحول فيعمل بعمل أهل الجنة ويموت على ذلك واضح؟ ولذلك هناك من الناس إذا لقنا بكلمة التوحيد عند موته فإنه لا يقوم يكون مصلي ويظهر حاله عند الناس أنهم من أهل الصلاة وسبب معاصي خفية ذنوب لا يعلمها الناس إذا أغلق عليه بابه فإنه يهتك شتر الله جل وعلا قال عبد العزيز ابن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر لما تقول ومات على ذلك قال عبد العزيز سألت عنه فإذا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز ابن أبي رواد يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته إذا ذنوب السرائر الذنوب التي يفعلها الإنسان في الخفاء هي التي تغلب عند الموت فليحذر الإنسان هذا النوع من الذنوب تغلب عند الموت فتكون الخاتمة سيئة وقبيحة والعياذ بالله والله جل وعلا لما ذكر في كتابه اقسام الناس أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة والسابقون المقربون أهل اليمين الذين هم الأبرار والسابقون الذين هم المقربون يقول بعض السلف الابرار معلقه قلوبهم بالخواتيم معلقه قلوبهم بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا اما السابقون المقربون فهم درجه اعلى معلقه قلوبهم بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا يعني ماذا كتب لنا في الكتاب السابق هم لا ينظرون إلى الخواتيم بما يختم لهم بل هم نظروا إلى أبعد من ذلك ماذا كتب في الكتاب السابق أهم من أهل الجنة أم هم من أهل النار وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة بكى عند موته هو حديث أبي نضره عند أحمد وهو صحيح بكى عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت ولذلك قال بعض السلف ما أبكى العيون مثل ما ابكاها الكتاب السابق قال سفيان الثوري لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك يعني علم الله فيك بأنك من أهل الجنة أم من أهل النار فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح أبدا تركتني لا أفرح أبدا وكان سفيان يشتبد قلقه من السوابق والخواتم وكان يبكي ويقول أخاف أن نكون في أم الكتاب شقيا وكان يبكي ويقول اخاف ان اسلب الايمان عند الموت وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنه وساكن النار ففي اي الدارين منزل مالك يعني هو يقول هذا القول وهو قائم يصلي ما هو نائم يلعب ويعبه كحال النائم نسال الله السلامه قال يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك ولذلك الصحابة رضي الله تعالى كانوا يخافون النفاق على أنفسهم كانوا يخافون النفاق على أنفسها. وكان بعضهم يقود لبعض الإجلس نبكي على قدر الله فينا في يوم القبطين يوم أن قبض الله جل وعلا خبر فقال هؤلاء أهل جنة ولا أبالي وهؤلاء أهل ناري ولا أبالي هكذا كانت المجالس الصحابة قلوبهم متعلقة بما كتب لهم في الكتاب السابق اهم من السعداء أم من الأشقياء وكانوا يخافون النفاق على أنفسهم وكانوا يخافون من الدسائس السيئة الخفية أن تظهر عند موتهم وعند الخواتي وهم من هم على ما هم عليه من العمل والجهاد وعلى ما هم عليه من شرف الصحبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه مع حذيفة بن يمان كان يتبع حذيفة يقول له يا حذيف استحلفك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في المنافقين سبحان الله هذا عمر الفاروق الذي يفير منه الشيطان هذا عمر الذي قضى مضاجع اهل الكفر والزيغ والعناد الذي تسمى بالعدل وحكم فعدل فنام فامن وامنت رعيته وهو الذي سمع قول النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد وسامح هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام بانه سيكون شهيدا اما كان يكفيه هذا لا لم يامن على نفسه النكاح ولا يامن على نفسه ان يختم له بخاتمه غير طيبه بخاتمه سيئه فقال هذا القول لحذيفه قال له حذيفه لا ولن ابرئ احدا بعدك واغلق حذيفه الباب مثل ما اغلق النبي عليه الصلاه والسلام الباب في حديث عكاشه ابن محصن في حديث سبعين ألفا الذين تكون جنه بغير حساب ولا عذاب اذا كان هذا في حال الصحابه بل انتقل الى من هم اعلى درجه وهو النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان دعاؤه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله أمن بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم إن القلوب بين اصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في دعائه قائلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله او ان القلوب لا تتقلب قال نعم ما خلق الله تعالى من بني ادم من بشر الا ان قلبه بين اصبعين من اصابع الله فان شاء الله عز وجل اقامه وان شاء ازاغه فقالت رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحديتني اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأذهب واجرني من مضلات الفتن ما أحيتني فالنظر في علم الله جل وعلا السابق وفي هذه الكتابه السابقة والتامل في يوم القبضطين كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدفع الإنسان إلى أن يرق قلبه وأن يسلك سبيل الاستقامة وأن يلجأ إلى خالقه جل وعلا وأن يعتصم بمولاه وأن يكثر من الدعاء لله رب العالمين أن يثبت قلبك أن يثبت الله جل وعلا قلبك فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا العلم وأخبرنا هذا الخبر ثم أمرنا بالعمل وأمرنا بالدعاء وكان هو يعمل ويجلد أمرنا بالعمل وان نسلك طريق اهل السعاده وان ندعو الله جل وعلا ان يثبت قلوبنا وان يجيرنا من مضلات الفتن ما احيانا الله رب العالمين نكتفي بهذا المقدار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين